خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسفر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى الا هو العزيز الغفار ۚ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلْنَا مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلْنَا لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ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 فالصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِي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 ذلك يخوف الله به عبادة يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاروت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشعة فبشر عباد الذين يس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 وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ شَمَّ أَزْتَ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ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 وَبَدَأَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُ يَحْتَسِبُونَ وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَةٌ مَا كَسَبُوا وَحَقَّ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 إن الله هدى لك من المستقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لك فَأَكُونَ فأكون من المحسنين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 أليس في جهنم مكوى للمتكبرين وينج الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء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 111. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 112. بل بَلِلَّهَ فَاعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسول منكم يلون عليكم آيات ربكم ويظهرنكم ويظهرنكم لقائ يومكم هذا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 حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم قبت سلام عليكم قبت فدخلوها خالدين.